قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أه الله خير أم ما يشركون سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القهون الأولى ارسلت موسى بالكتاب مبشرة وابن البتولي فناول الانجيلا وفجرت ينبوع البيان محمدا فسق الحديث وعلم التأويل لا تذكر الكتب السوالف قبله طلع الصباح فاطع القنديلا شاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله تبارك وتعالى اهلا بحضرتكم معنا وحلقه جديده في برنامج صفوه الصفوه نرحب بحضراتكم ومع نرحب وضيفينا الكريم اده لساميه الكبير حضره الشيخ الفاضل الدكتور عمر عبد الكافي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته برحمة مرحبا بكم. بارك الله فيكم برحمة برحمة يعني بالبداية قبل البرنامج تلقينا مجموعه اتصالات هاتفيه من معظم دول العالم بخصوص البرنامج وان الارسال يصل اليهم وهم يتابعونه حق المتابعه لله. وهذا يظهر من خلال جولات فضيلتكم هذا هذا التقرير سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص منا ومنه من شاء الله. بإذن الله. وإذا نزع عن إخلاصه من شيء ف... فلأروح فلا فيه أي شيء ليس فيه إخلاص روح بلا يعني جسد بلا روح. فنسأل داني يكون البرنامج روح وهو الإخلاص من القائد ومن المستمع بيد الله تبارك. لمني أشعر في هذا البرنامج أننا يعني ليس هو برنامج فضائي بقدر ما هو درس تعليمي أشعر فيه أنص المشاهدين والمشاهدات. وهن يعني يعني يعني يجتمعون حولنا امام الشاشات في البيوت وفي اماكنهم ونحن نعرض عليهم هذه الامور التي نستمد من اخلاصهم كلامنا بارك الله فيكم ويا طابا وماذا عن سفرات فرنسا ان شاء الله رب العالمين أفضل وصاع إن شاء الله ربنا كبير بإذن الله خالد إن شاء الله بإذن الله تبارك تعالى نفع الله بكم وإلى ذهبتم وإلى حللتم وبهذه مناسب نشكر من بلغاريا الأخت الذين اتصلوا بنا عبر الهاتف بداية البرنامج ونحن نرسل لهم كل ود وكل تحية وفي هذه الحلقة ان شاء الله نسعد باتصالاتكم في آخر الحلقة بإذن الله للتواصل مع فضيلة دالي سامي الكبير فضيلة الشيخ أبو تادع الدكتور عمر عبدالكافي الأخ كان عنا الشيخ خالد وياسر الشيخ الشيخ خالد من بلغرية مرحبا بكم المشاهدين في هذه الحلقة لن نحضب عنكم الشيخ عمر في الاتصال لان انا متهم ان احضب الشيخ في في البرنامج واستأثر نفسي بالفضل كله كان هذه التهمة وحيدة <تصفيق> لا هناك تهم تخر <تصفيق> ولكن هذا ما يخطب خدر مشاهدي بارك الله فيكم ونافع الله بكم ان شاء الله سيدي ما زلنا نحوم حول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قبل ان ندف الى الحديث عنه مباشرة نحن لا نحوم نحن نسبح في ضوئه ونوره جميل لا. نسبح في ضوءه ونور نعم نعم بهذه السباحه وبه يعني وبهذا يعني الاقتراب نحن نستشعر مكانته صلى الله عليه وسلم وقدراه عليه لا. لانه احيانا يغيب عنا نسيج البعد العاطفي الموجود عند المسلمين يعني البعد العاطفي لما يرتكن على ويرتكز على مرتكزات عقليه يكون تكون الصوره اكثر وضوحا بمعنى بان الاسلام خطب العقل والعاطفه نعم وحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو حب عاطفي وعقلي في نفس الوقت لانه هو الذي يعني يعني يعني كرم او اعظم او عظم قيمه العقل ووضع العقل في مكانه الاساسي بدليل انه يعني يعني ليس في ديننا يكلف غير لا يكلف إلا العقل صحيح المجنون صحيح. حتى يعقل الصبية حتى يبلغ والنائم حتى يستجيب صحيح. صحيح لان قضيه العقل قضيه يعني وجدناها يعني يعني سبحان الله واضحه في رساله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما كانت موجوده في الشرائع قبله يعني او المعمول بها فعلا يعني حقيقه الأمر حقيقة الامر قيمه العقل وضحت تماما في الرساله الخاتمه ويعني انضبط او ان يعني اندمج قيمه مخاطبه العقل مع مخاطبه الروح يعني اليهود اطلقوا العنان للماده نعم انا والنصارى اطلقوا العنان للروح على حساب الجسد بدال الايه الرهبانيه اللي بيستدعوها ما كتبناها عليه فجاء الاسلام فوافق بين هذا وهذا مرحله كل وقت. من حرم مدينه الله التي اخرج العباد والطيبات من نفسها اذا هذا الامور مباحه كلها طالما في اطار الشريعه فاطلق عنان الروح منضبطه مع العقل وحدد يعني اطلق العقل من عقاله ولكن في داخل الشرع اعتمادا على الروح الله. طب دعني اسأل حضرتك لان هذه قضية شائقة وشائكة اي عقل ومن صاحب العقل الذي يعمل عقله في القرآن الكريم لا هو هو الروح عندما تهتدي نعم الروح عندما تهتدي والعقل عندما يستنير من المنهج يؤمن عليه الختل والضلال يؤمن عليه الانحراف جيد. لكن المصيبة أن أترك للعقل العنان دون ضابط الكل يظم أن من حقه أن يؤمل عقله في النص القرآن لا لا لا هناك ثوابت يعني نود هذه الثوابت هناك ثوابت وهناك متغيرات م. الثوابت لا تقترب منها ما هي الثوابت؟ يعني اللي هي قواعد التوحيد آيات المحكمات التي في كتاب الله وأوامره ونوهيه الواضحة بآية قرآنية او بسنه المحكمه بحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا لا هذا مع النص هذا نص هذه ثوابت هذه ثوابت المتغيرات المتغيرات هي المسائل التي فيها خلاف العلماء اخلاف العلماء اللي هي منطقه المشكوت عنه وسكت عنه وسكت عن اشياء رحمه بكم فلا تسال عنه فاذا عنت سالنا ايه قضيه مثلا اطفال الانابيب اطفال ما ضمنا ان هذا من الزوج والزوجه فرحه مثلا يعني قد تستنساق لا تستنساق لا يصح ولكن تستنساق الحيوانات والنباتات بإسراء الحارقة الاقتصادية في العالم ده طيب نقل الأعظام لا هذه مسائل فيها هذه فيه هذا الم... المباح هذا هو ايه ال... المستهت فيه من قبل من عنده أدوات الاجتهاد وأول هذه الأدوات ماذا حتى نتفق إذا إذا إذا أردت أنا أن أصبر طحفا نعم يجب أن أكون حافظا لكتاب الله جيد ملما بعلوم القرآن نعم من محكمه الى متشابهه ناسخه منسوخه ملما بقواعد اللغة العربية من نحو وصرف وبلاغه ملما بالحديث النبويه الصحيحه ملما بمعنى بدراسة علم الحديث نفسه نعم. ثم ملما بالواقع الذي انزل عليه الفتية او عليه المشكله بيئة الفتوى التي, التي افتح فيها, فتفت فيها فتفت. ثم ادراكي لقضيه اصول الفقه ادراكي لقضيه الفقه المقارن فاذا كنت دارسا لمذهب واحد لا اتفضل للفتوى الكبيره وانما الفتاة الفتيه تكون من يعني والرخصه تؤخذ من ثقه اما التشدد فيجيده كل احد ان يكون دارسا من على المذهب الاربعه ال ال والمذهب التسعة حتى اه كل الفقه كل الفقر. وبعدين كون درس اصول الفقه نفسه يعني لا يتحذب الى منطق فقه محدد. لا, لا, لا, لا ولماذا اقف انا عند الشافع واترك ابو حنيفه لماذا اقف عند مالك واترك امام احمد فربما اذا هذا فضيله الشيخ عمر بن كف اذا المفتي له شروط محددة عندئذن عندئذن هذا عند اذا عند اذا نعم هذا له ان يقيس ان يجتهد وعمت المسلمين يستمعوا ولان اولا لو كنا كلنا اطباء فمن المريض الذي يطبط واذا كنا كلنا علماء فمن الذي يتعلم واذا كلنا كلنا بيعون يقول احد من المسلمين ليه الحق يا اخي ان اعمل عقلي في النص القراني انا مسلم لا لا لا هو يعمل العقل داخل اطار ضوابط شرعية يعني انا استطيع ان اغير تركيب هذا الماء لان تكون من الهيدروجين والاكسجين بنسب معينه فاذا ادخلت انا نفسي وانا لم ادرس الكيمياء ولا علوم البيئه ولا علوم المياه اذا ما علاقتي بتغيير ماده المياه طب اقترب مع الواقع مع قضيتك اكثر واكثر هناك من المسلمين من يعمل على هزه ثوابت الدين وعبر وسائل الاعلام اسأل السؤال بهذا المنطق هناك من المتمسلمين من يريدون هذة ثوابت الإسلام لمرض عندهم لأنهم هم الطابور الخامس وهم الذين تركهم المستدمر والمستخرب الغربي عندما جاء فاحتلنا عسكريا ثم ثقافيا ثم رحل عنا بعسكريه وترك لنا جندا من جند الشيطان وجند هذه الغرببة أو الغربنة أو التغريب الذي هم موجودون بيننا. من بني جلدتنا السنتهم السنه العرب وقلوبهم قلوب الاعاجم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرميه فقال لهذا هل تناظرهم نظر من المسلم الذي يهز في ثوبه الدين انا لا أتنزل من علياء العلم الى هذه الى هؤلاء الرويضه الذين يعني يرتضون يعني أنا, انا لا ارضى انا ما كنت الارضى لسيدنا علي رضي الله عنه ان يجلس للتحكيم فكيف ارضى لهؤلاء أن نحكم دين الله على هؤلاء هؤلاء يحكمون على يحكمون على دين الداعي الزوجات انا لا استطيع ان اتركهم امانه ان يحكمون في بيوتهم فخايف انا اتركهم يحكمون في دين الداعي الزوجات من منطلق أن الإسلام يحض استخدام العقل ولهم عكس عزيز العقل هذا عند عند الثوابت لا نتكلم لماذا م. لماذا يعني عند الثوابت لا نتكلم أنا معك مثلا من مشكلة الحجاب مثلا هذه من الثوابت وجهة نظر يعني هنالك من يقول ان القصب طيب طيب مرحلة محددة لنساء النبي لا. وبنات النبي لو نظرناهم في قضية الحجاب لنظرونا في الغد في قضية الصلاة ثم في قضية الزكاة ثم في قضية الردة ثم في قضية القرآن نفسه ثم في قضية الوحدانية ثم ندخل بعد كده في قضية ان الملائكة لا لا, دعو لا لا دعي لها في قضية حسنة السياء فندخل بعد ذلك على الدارة الاخيرة ونشكك في المسألة الله اكبر سبحان الله يرضى الشيطان بالمحقرات فيرسل أولي... لنا هؤلاء الرويبضة الذين هم أصفار في الحياة لا قيمة لهم فأنا عندما أقول لك هذه المنضبة هي منضبة خلاص خلاص خلال بلاش قهرا هكذا أولا فيها هذا بلاته ما معنى الرويبضة اللهم اتراف من الناس هذا هذا هذ تعبير الرسول الله يقول هذا الرويبضة قال ومن الرويبضة قال التافهون يفتون في أمور العامه الله على ينظر الينا نظره غريب على يعني مثلا تلاقي واحده عاريه امامك ويقول لك والله اصل موضوع النقاب والحجاب انا غير مقتنع به سد اذنيت هذا كلام يمنع ويقتلع ويقتنع البركه يا اخي المؤمن يزرع ويحصد كساد والمنافق يقلع ويرد الحصاد انا عندما اقول لك انا معي ما عاد كلام فجاه كده محمد صلاح طلع غير هذا قلم يا سيدنا الشيخ يا إبني قلم لا لا هذا قلم طيب سيدنا الشيخ سبحانه. خلاص نحكم من أولادنا المصورين والمخرج ويحكم من إذا رضيت أنا بمجرد أن أجلس بأتحاكم إلى طائفة أن هذا القلم قلم أولاد هذا طبيع للحق ضع القلم بس فأنت تحكم دين الله على أناس لا أمنهم أنا على بيت صغير في في في في بيوتنا المسلمة. لا أنا لكن دا. لهم صوت ولهم شوكة ولهم. البصر دائما. أضوة. أضوة. لا لا لا دائما له تطبول الجوفاء هؤلاء طائفة ال يعني ال الراكبون في قطار العولمة المتسارعون المتهافتون الراكضون نحو الـ الـ الغرب وهذه الغربنة نسأل الله إنما أن يهديهم أو أن يريحنا منهم. العاصل كان ينظر الآخرين نظرة الكافر الكافر لا قلت يا اهل الكتاب قلت تعالى وإذا كلامك سواء بيننا وبين من سؤال القرآن يا اهل, <تضح> <تضح> أهل الكتاب يعني نحن مكلفون بناظرة آخر يعني إذا يعني إذا لو لو أنا شخصيا كمحمد خالد دعوت فضيلةكم للجلوس امام من ينكر مثلا مسألة الحجاب مم. هذه تجلس ما لتنظرة ومع ما سمعت من شيء تماما وكأنني لا تمعتم منك شيء أنا لا أتنزل من علياء العلم لاضعه على طاولة البحث مع اناس لا آمن عليهم يعني كيف يأخذون حاجتهم أو لا يعرفون كيف يتوضؤون ونور الله قد انطفأ من وجوههم وربما من قلوبهم بارك الله فيك إذا كانت هذه تعليم النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الله سبحانه وتعالى لنا فبالقطع إرساله كان فيه إرهاصات قبل ظهوره عليه الصلاة والسلام ما هي إرهاصاته قبل ظهوره مع الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد من أن نحمد الله ونصلي عليه نفصل ما بين هذا المقطع الثقيل على على القلب الى المقطع الخفيف على القلب <تصفيق> نأخذ فصل لا لا والفصل غير إذا كنتوا عايزين فصل نأخذه هذا كده أنا شاء الله يعني حتى نفصل وأكون متضامن مع فضيلتكم نأخذ هذا الفصل شكرًا على عبد الأعزاء كونوا معنا. صفوة الصفوة شاهدين الكرام وسمعين الأعزاء مرحبا بحضر عتيكم مرة أخرى ومع المرحب وضعفينها الكريم الدعاء الإسلامي الكبير فضلت الشيخ الوسائل الدكتور عمر عبد الكريم مرحبا بحضر أهلا مرحبا لعل هذا فيه فصل جيد لعل هذا فيه فصل مش لعل هذا فيه فصل جيد أنا أقول فصل مش ننامي فضيرتكم هكذا لابد أن يكون الدعاية أنا ما رأيت داعية أو عالما من العلماء الذين علمونا إلا وكان يعني دمه خفيف على قلوبنا حتى كنا يعني لا نحبه لعلمه فقط وإنما يعني نحبه عندما يخلط العلم بالدعاء وكان هكذا كان سيدنا علي رضي الله عنه يقول استعينوا على حقائق العلم بروائع الكلم فإن القلوب تكل فإن القلوب إذا كلت عميت فإذا عميت ضلت هذا تحد علم علم تحد يحصل مشكلة آه من يعني خلاص ضايق أنا يعني هذه هذه تأتي يعني بعض الد الدعاء الوجه مكشوف الجبين هذا الدعاء أكون هذا يكون يعني حتى يعني لو كان هناك طبيب مقطب الجبين في وجهي لا اريد منه دواء ولو ان تاجرا يبيعني سلعة تقطب جبينه في وشي ما اشتريته منه فما بالك معالم الدين الذي يعطيني اعظم سرعه فكيف يعني يعني يلقيها علي وهو مقطب جبينه هيا وهي الرصيد اللي له عندي اساس يعني ما الرصيد اللي له عندي عشان يعني يسحب منه عنده ما مالوش رصيد عنده اساس صحيح. صحيح. صحيح ماذا صنعت ارهاصات ظهور النبي عليه الصلاه والسلام وطبعا انا اريد ان اقول يعني ال... ال... الارهاصات ال ال يعني الدلائل النبوه التي ما. ظهرت قبل ميلادي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الاحبار وعند الرهبان قديما وراي الاحبار والرهبان فيه صلى الله عليه وسلم قبل مولده نعم وابان مولده وبعد مولده ثم بعد انزال الرساله عليه نعم ثم ناتي للمحدثين من العظماء الذين يشار اليهم بالبنان على مستوى العالم الأدباء مفكرين وعلماء كبار بماذا ماذا قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا نظرنا احدا من هؤلاء <تصفيق> القوم الحمد سبحان رب الحمد لله. يا الله رحمكم الله يهدكم وصحبه قال الله البرد يا خير ان شاء الله سبحان الله فايقال شفاك, شفاك الله عفاك بعد العفة الثالثه اما في المره الاولى يرحمك الله وفي المره الثانيه يرحمك الله المره الثالثه انت مسكون كنت انت مسكون شفاك الله انت أنت أقتبولة فقط فنتعج يا حمدا لله وو <تصفيق> <تصفيق> وهذه دمنا الإثنين القذيفين الله هذه بسلاك الله رضي الله نريد أن نوضح بالتوراة ماذا قالت نعم الأحبار ماذا قالوا القصص الذي حصل وحدث لكثير من مشRIK مكة في إرهاصات ظهور النبي صلى الله عليه وسلم بالأخبار الواردة <تصفيق> صحيحة ثم بعد ذلك نعرج على العظماء القرن الماضي في رأيهم وفي آرائهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوروبيين السلام. ومن الأمريكان ثم نقول بعد ذلك أن أحدا من هؤلاء يقول أنا لا أعرف محمدا هذا أسقط من حساباتك وأعلم أنه كذاب كذاب كذاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه سبحان الله العظيم ساعرة إلى ما قاله القرآن وأوره. الصدق. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. نعم. هو سيدنا محمد. الصدق. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. إذا هو سيدنا محمد مكتوب أم مكتوب؟ مكتوب. مكتوبا عندهم. في, في التوراة. أحمد. ها. أم بأحمد. أحمد. أو محمد. والجزر واحد. أحمد أو محمد. فارض مكتوبا عندهم يعمل إيه؟ يأمرهم بالمعروف. وانها عن على المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم الاغلال التي كانت عليهم اذا هذه مهماته موجوده عندهم بالتفاصيل هم في هو في التوراه والانجيل في هذا وقت اسمه كذا وظيفته كذا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحل لهم الطيبات ويحارب عليهم الخبائث ويضع عنهم الاغلال التي كانت عليهم كل هذه سبحان الله العظيم موجوده لايذا يعني موجوده بينه عنده سبحان الله م. إذا هذا مكتوب عنده هذا كلام القرآن ووو وهذا كلام يعني لا طبعا يرقى طبعا إلى أي ترجمة جميل تعال سيدنا إلى القصص وأنا أريد أن المشاهدين يعني لا يعيروني أسماعهم لا يعيروني أسماع قلوبهم نحن نتكلم عن سيدنا رسول. عليه الصلاة والسلام أنا أرتقي الآن والمشاهدين والمشاهدات إلى م. هذا الـ الـ الـ يعني الـ الجبل السامق أو ال أو النور الزاهر يعني الله مصلّي وصلّي ما ركاني عن عطاء بن يسار شو كنا عن عطاء نعم صحيح, صحيح. مم مم الصرف. مم الصرف. صح. لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت اخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة إنه كان دارس له قال بن عمرو ناس كان, كان, كان درس التوراة, التوراة. قال والله انه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن سبحان الله يا ايها النبي إن ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا هذا في التوراة في التوراة في التوراة بهذا النص لا. وحرزا للاميين ان يضيعوا حرزا تحافظ عليهم آه. يعني آه. انت عبدي ورسولي سميتك المتوكل على الله لست بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الاسواق ولا تجزي بالسيئه السيئة ولكن تعص وترفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح به أعينا عميا وآذانا صمما وقلوبا غلفا هذه صفة سيدنا رسول الله التوبة بهذا النص بهذا النص انفرد به البخاري هذا حديث صحته لا يكشفنه البخاري تمام طبعا وعن عبد الله بن سلام صاحب الجديد ناسكني هذا معروف صفته رسول الله في التوراة اننا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرز الاميين ليس بفضل ولا غريب المهم ولن اترفع حتى اقيم به المله العوجاء وافتح به اذانا صمما وقلوبا غلفا واعمى عميا بان يقول لا اله الا الله هذه زياده هذه الزيادة دي زياده هل هل هل. عن قال فاع الحظاء نجد مكتوبا في توراة محمد رسول الله لا فاض ولا غليظ ولا صخب الأسواق ولا زب السيات السيئة ولكن يعفو ويغفر وأمته الحمد وتجد فعلا هذه هذا سمت في امه محمد صلى الله عليه وسلم فقير يمكن لا حاله الحمد الله والله مقبول فضل الله يعني الحمد لله يعني مش ربنا حلا عايز بقول له جاب الولد من برا 9 مسكين سلام والله مسبحان الله مش قلق يعني <تصفيق> ما شاء الله الرزق جوده سيدنا الشيخ ربنا لما يفتح حنك ما يقروف <تصفيق> الله <بو> اكبر <تصفيق> فتح فمن. ليه؟ ليه؟ بلد. بلد. سبحان فتح فم لا يقروف صحيح طبعا اخواننا بتقعد التحديد والتنظيم تحديد وتنظيم وتعديلك احنا بنتكلم على صاحب اليقين مش المنظمات اللي عايزه تحدد الاسره تنظيم والحمد لله بتوع ان الـ الـ الـ الناس اللي احنا عايزينهم اهل المساجد غير مقتنعين تماما بموضوع التحديد واللي مقتنين بموضوع التحديد احنا اصلا مش عايزين منهم خدفة اساسا اساسا لديت ولد على شاكلة قبيل اما رصه القبير او نصاب اكبر لكن اهل التقوى المقتنين باليقين وبالرزق وبن... وبالعمل وبالتغطر على الله ثم دفننا زب إن يعني جهد البلاء هو الحلال بقى هو الحديث الذي يرددونه وكذا هو أخذ من الدين سبحانه لو ما كنا في حالة حار ورعبدو لهم مستضعرين وإنجحوا لاستلم فينا على بنفصل الدين تفصيل الحلال الدين واضح سبحان الله الدين واضح الدين ما ما ما فوشي أشوف تنيع الأمور صعبة تنيع في الدين الحلال دي سبحان الله صحيح معي. الحمدون يكبرون الله كل نجد يعني لما يطلع عليه على شارف عادي على, على جبل سبحان الله ويحمدونه في كل منزلة ما تطلع... تطلع الجبل قال الله اكبر عشان تستعين بالله الله اكبر من العلو هذا آه. سبحان الله لما... لما عزك الله وربنا ربنا يؤمن بلاد المسلم لا يحصل الزلزال نكبر لما عدس عريق نكبر الله اكبر بإذن الله وطلعت من فم طاهر قالت انت اكبر سبحان الله صحيح. يأتزرون على انصافهم ويتوضؤون على اطرافهم بهم ينادى في جو السماء صفهم في القتال وصفهم في الصلاة وصفهم في, الصلاة وصفهم في, الصلاة وصفهم في القتال سواء يقفوا كده الذين الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا وفي الصلاه نعمل ايه مم. هي دي سوره كمان تمام في التوراه سبحان الله العظيم لهم بالليل دوي كدوي النحل مولده بمكه ومهاجره بطابه طابه اللي هي يسرب المدينه اسمهمها طابه او فيبة. طيبة او طيبه طيب نعم. بس نعم زي طابه بنفس المضمون ده هو يا اه احلال مكان احرف العلل هذا كعب الاحبار هذا كعب الاحبار يقرا من التوراه من عندهم ما يقرا من التوراه تعال لا ده فين اعظم ده على الاعظم الاغرب هذا موجود قبل ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. جاءنا محمد صلى الله عليه وسلم. يولد في مكة ويذهب إلى طابة وحددوها أرض سابقة ذات نخل يعني واحد محدده. أنا غير عظيم. خلنا نرى. طيب جيد. هاي وفي الشطر محمد يحمدون الله في السراء والضراء يحمدون الله في كل منزلة ويكبرونه على كل شرف. بالقول الشمس. رعات الشمس يعني ايه يشوف قبل ما تشرق في وقبل ما تصفر في الصدر العصر. ولما تغرب يصلي المغرب اه الاذان مرهون بالربع طبعا سبحان الله شيء مثله ومثله بلونه الصلاه اذا جاء وقتها آه. ولو كانوا على راس غناسه ويأتزلون على اوصافهم ويضون اطرافهم واصواتهم بالليل في جو السماء اصوات النحل حتى مدحت الامه في التوراة سبحان, سبحان الله في واحد حبر يهودي كده ويقول لك والله اصلا محمد ده لا أعرفه كذاب كذاب هما مكتسبه على الله الثورات موجودة الآن فيها هذا <تصفيق> غير في هذا الكلام هذا الكلام غير موجود فيها. في, السبعي في, السبعي في, السبعي في السبعينات. نعم دخل قطيع رنم لراعي مسكين من أبناءنا في فلسطين إلى الكنيس. ماي؟ اليهود ملريهود. فأكل النسخ الثورات. كنيس وكنيسة. آه الكنيس ده مع بدريهود. الكنيسة لله. الكنيسة الكنيسة فأكلوا ال الكتاب المقدس. أكل الثورات. طب كانوا طيب صح على الخبر امم ايه حل الموضوع يصادر القطيع لصالح الكنيس بانه حوى في جوفنه كلام الرب المقدس يا سلام يا رب سلام شوف سلام. شوف ده باطل ثوبه الحق لا حول ولا قوه الا بالله وبعدين الناس بيقول لك يا ابني احنا عرب خايبين في السياسة لان نا... ما... احنا قد ما احنا خايبين في السياسة فالراجب يجيب السياسة نعلمه بالدين الاول وهو فيه السياسة في الدين ولا؟ الدين كلها يابن السياسة والرسول كان بيسوس العالم, العالم ازاي عليه كيف كان يسوسه, كيف كان يسوسه عمر يعني الرسول في كلام كبير كان أن يصوت يعني حتى يعيد مجد جده كما يقول بعض المفكرين الآن لا لا لا لا لا أن جده لا يعني تعهدوا بأن يعيد لي هذا المسجد الخليج هذا لا لا, لا. هذا هذا نير الله عز وجل نعم وعمر بن عبد العزيز كان يعيد مجد من صحيح رحمة الله <تصفيق> وهران الله شديد كان يعيد مجد من نعم رحمة الله صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان موسى لما نزل في التوراه وقراها وجد فيها ذكر هذه الامه اول وشك التوراه لما القيت الالواح هذا حديث من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم نعم نعم في البخاري في السنن الدارمي وحديث الحسن صحيح جيد تمام ناتي الحديث مصحح تمام قال ربي سيدنا موسى إني أجد في الالواح امه هم الاخرون السابقون هم اخر ناس ولكن سابقون سابقون فاجعلها امتي قال تلك امه احمد قال ربي اني اجد في الالواح امه هم المستجيبون المستجاب لهم اجعلها امتي قال كلا انما هم امه احمد قال ربي اني اجد في الالواح امه اناجيلهم في صدورهم اجعلهم امتي قال انها امه احمد قال ربي اني اجد في الالواح امه يجعلون الصدقه في بطونهم يؤجرون عليها لا. يعني الصدقه في بطونهم يعني الغني يأكل عند الفقير من صدقته يعني انا اعطي الفقير صدقته وربما امر عليه يوم من اليوم اكل من هذه الصدقة صحيح لكن صحيح. ماذا كان يصنع اليهود يضعون الصدقة على الجنة لقد اخذت غاني ولا, ولا فقير سبحان الله صحيح. قال ربي اني اجد فالواحي امة اذا هم احدهم بالسجاة ولم يعملها لم تكتب عليه فان عملها كتبتها سجيئة واحدة تلك امة احمد يا رب أمة يؤتون العلم الاول والآخر يئتون العلم الأول والآخر يقتلون قدنا الضلاله المسيح الدجال اجعلها امتي قالك المسيح الدجال ذكر ايضا في التوراة. التوراه انما هو امه احمد قال رب فاجعلني من امه احمد في روايه ابن عباس ان موسى القى, ألقى الالواح من يديه وقال اللهم اجعلني من امه احمد الله اكبر اذا كان الامر هكذا فاعطي عند ذلك خصتان نصر حديد سيدنا موسى نعم قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين احمد ربنا على هذا هذا حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم انا اتيك بقى لايه يعني طبعا في حديث بروايه اخرى لا. ان الحبر دخل عليه عبد الله بن عباس واستحلفه بالله واغلق عليه الباب واستحلفه بالله على هذا الحديث بروايه اخرى فقال صدقت الله صدق صدق. يؤكد هذا الكلام سبحان الله لا. وعن كعب الأحبار. الأحبار. سمع رجل يقول اني رأيت في المنافع كأن الناس جمعوا للحساب فدعي محمد صلى الله عليه وسلم عليه فاذا لكل شعرات في رأسه وجهه نور ولكل من اتبعه نوران يمشي بهما فقال كعب وهو لا يشعر انها رؤية فقال اني رأيت قال من حدثك هذا مين لك الحديث هذا قال انا والله رأيته في المنافع ما شاء قال بالله الذي لا إله إلا هو. رأيت هذا في المنام؟ قال نعم. قال والذي نسوا كعب البياضه والذي نسوا محمد البياضه. إنها لصفة محمد وأمته وصفة الأنبياء وأمهم في كتاب الله لا كأنما أقرؤه في التوراة. الكلام اللي تشوفته ده ده موجود في التوراة. يقال لك انما على التشبيه مثلا هذه الصفات موجوده حقيقه بالتوراه وعهد التوراة مثل ما بس انا انت التوراة او عندك عد نوضح للاستاذ المشرف انا كاتب الاخبار كان يهودي على اي التوراة على التوراة وعن ابن ابي نملة كانت يهود بني قريظه يدرسون سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه في كتبهم ويعلمون الولدان بصفته وإسنه يعني درسوه درسوا حياته وطريقة وشكله ومجاهره المدينة فلما ظهر حسدوا وبغوا وأنكروا يا لطيف يعني درسوا الرسل سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم وقال أبو سعيد الخضري سمعت أبي مالك بن سنان يقول جئت بني عبد الأشر يوما لأتحدث معه بني عبد الأشر ضد كبرى الجهود مشك نعم ونحن يومئذ في هدنة من الحرب لما كانوا من أوصر خطر يوشع اليهودي يقول أظل خروج نبي يقال له أحمد يخرج من الحرم. الله أخبر ده حبر سبحان الله فقال له خليفة بن سعلبة قد مستهف به ما صفته صفنة قال رجل ليس بالطويل ولا بالقصير في عينه حمرة يلبس الشمله ويركب الحمار وهذا البلد مهاجره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 نقول قلنا كالفول عارفين القصة. إذا ظهر النبي عليه سورة بالنسبة اليهود ياتي لم يكن مفاجأة. هذا وضع. نحن بكتورة. زي لما هو أحجب وأغرب. تفضل. حتى من من من المسلكة. من أهل مكة الذين أسلموا بعض أو لا الله واخ. اسمع آه. محمد. قلنا قبل أن نقترب من شخص وقال <تصفيق> محمد بن مسلم لم يكن في بني عبد إلا يهودي واحد يقال له لوسق. وانا اتسدل دون كانوا في مدينه كان واحد فسمعته يقول انا ولن قد اظلكم خروج نبي يبعث من نحو هذا البيت ثم اشار بيده الى بيت الله تعالى فمن ادركه فليصدقه خلاص دهودي ده نعم سبوع رسول الله فاسلمنا وهو بين اظهرنا ولم يسقط <تصفيق> <تصفيق> ليه ما دهن يهود مو مقتنع لا معلش في كتابه وينكره؟ وينكروا اللي خلى انكر كتابه نفسه صح. وغير في كتابه وقالوا نحن أبناء الله أحباه الله حد يفكر أن هؤلاء يظنون يعني يعني يرجعون إلى سلام تطوروا على الله عز وجل لا. سف تماما لا يريدون السلام، بس قل هذا كلام هراء أبدا يا أخوة الله هذا تغيقهم وعلى أجاب كلام من عندي وكلما عاهدوا عهدا أبداه فريق منهم سبحان الله لا إله إلا الله أه. سبحان الله ف هذا هذا الحل ماذا معهم اولاد الحل أن, ان تلتزم الامه بدينها وتجتمع صفا واحدا ولا داعي لان يعادي بعضنا بعضا لا حكومه عاد شعب ولا شعب عاد حكومه ولا حكومه عاد علماء ولا علماء يعاد مسؤولين الكل في بوتقة واحده لان همنا واحد وهدفنا واحد وعدونا واحد, وعدونا واحد. وعدونا واحد قال لم يسلم به يوشع قال حسين عمارة ابن خزيمة قال ما كان بين الاوس والخزرج رجل اوصف لمحمد من ابي عامر الراهب كان. كان يألف اليهود ويسائلهم عن الدين ويخبرونه بصفة الرسول الله صلى الله عليه وسلم وان هذه داره جرد. ثم خرج الى يهود تيماء فاخبروه بمثل هذا ثم خرج الى الشام فسأل النصارى فاخبروه بصفة النبي وان مهاجره الى يثرب نصار الشام نفس المعلومات نعم طيب فرجع ابو عمرو يقول انا دين انا دين على دين الحنيفية واقام مترهبا ولبس النسوح وزعم انه على دين ابراهيم وانه ينتظر خروج النبي صلى الله عليه وسلم جميل فلما ظهر رسول الله بمكة لم يخرج اليه كنت قلت من انتظر طيب وأقام على ما كان عليه فلما قدم النبي المدينة وصلى الله عليه حسد وبغى ونافق فأثر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد بما بعث قال بالحنيفيه دين إبراهيم قال فأنا عليها قال رسول الله إنك لست عليها فقال يا محمد أنت تخلطها بغيرها لقل الرسولات قال النبي اتيت بها بيضاء نقية أينما كان يخبرك الأحبار من اليهود والنصارى من صفتي فقال لست بالذي وصفه انتم جلسوا الوصف ان دقلوه قال الرسول كذبت قال ما كذبت فقال صلى الله عليه وسلم الكاذب اماته الله وحيدا طريدا فقال الرجل اليهودي امين ثم رجع الى مكة فكان مع قريش يتبع دينهم وترك ما كان عليه فلما اسلم اهل الطائف لحق بالشام فمات بها طريدا وحيدا غريبا لا حول ولا أخوة إلا بالله على مسمع ومرأة من الكل من وعارف مشرك من مشرك ويهودي ومنافق وكاسه سبحان الله, لما الله العظيم لما عتبه يعني بصق على عشي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أبي لهب فقال اللهم صلط عليه كلبا من كلابه فلما سافق الشام أبو لهب قال عتبه عطبة وعتيبة فنبالك من عتبه إن دعاء محمد المستجاب لا إكراه الله الله نوح محمد وهو لم مستجات عنه هذا ولا لا كان ينام عد وسط الشباب فجاء يقول أشعر كلبا يتشمم هنا ممكن يتشمم القفص فسحب عدبة من بين الشباب القافلة كلها واكله اثره واحده قال إن انه كما قرأ ان قال اكله اسد ولم ياكله كلب كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام <تصفيق> <صحيح. تصفيق> كان كلب الله اسد يعني لا لا لا اسمع اول اللي درس عندنا عن اسماء العائله الكلبية <تصفيق> الاسد والذئب ابو لهب ايضا كانت جاهلا لا لا, لا. يعني <تصفيق> <صحبك. تصفيق> وفي عائله من الكفر ابني لا لا اسمع <تصفيق> <تصفيق> وكان يهود يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بعثه الله كفر وجحد وما كانوا ليؤمنوا وقال معاذ يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين اذا لما كانوا يقولوا للمشركين أول ما ينجي محمد هنقتلكم قتل عدو ارم ياسر هم راحت اللي أنا البحر أنا اللي ما يمشيش تبع احنا ما فيه. لا حول لا ولا وفي نت... هكذا ندرهم وقال المغيره دخلت على المقوقس مغيرة مصابه اه دخلت على المقوقس وقال فقال ان محمدا النبي المرسل ولو اصاب القبط والروم. فاقط حكم مصر. حكم, حكم مصر. مصر. آه نعم نعم, نعم. سبحان الله. قال المغيرة فأقمت بالأتكاندية. المغيرة بالشعب. لا أدعو كنيسة إلا دخلتها. وسألت أساقفتها وقبطها ورومها عما يجدون من صفه محمد صلى الله عليه وسلم. وكان أتقف من رقبته ورأس كنيسة أبي يحنش كانوا يأتونه بمرضاهم فيدعو لهم. فلم أرى أحداً قط يصلي صلوات الخمس أشد اجتهاداً منه. انصرفات خمسه تس فرد سيدنا فالمغيرة اسلم تمام قال لو أخبرني هل بقي احد من الانبياء يعني اخر حاجة هو ده عيسى في حد ثاني لا اخذ قال نعم وهو اخر الانبياء ليس بينه وبين عيسى احد مباشرة وهو نبي قد امرنا عيسى باتباع وهو النبي العربي الامي اسمه احمد ليس بالطويل ولا القصير في عين حمراء ويلبس الابيض ويعصي شعره ويلبس من ضرها من الثياب ويلتزء بالقليل من الطعام سيفه على عاتقه لا يبالي من لاقه يباشر القتال بنفسه معه اصحابه يهدونه بانفسهم هو له هم له اشد حبا من اولادهم وابائهم يخرج من ارض القرض للصحراء الى مكه ومن حرم ياتي الى حرم ويهاجر الى ارض ذات سباخ ونقص يدين بدين ابراهيم قال المغيرة زدني بالعلم المغيرة بالعلمة. معجب بالكلام زدني يصفه تمام الوصف قال يعتذر على وسطه ويغسل اطرافه الوضوء يعني ويخص بما لم يخص به الانبياء قبله وكان النبي يبعث الى قومه وبعث الى الناس كافة وجعلت له الارض مسجدا وطهورا اينما ابركته الصلاة تأمم وصلى سبحان ومن كان قبله مشدد عليه لا يصلون الا في الكنائس والبيع فلما اسلم المغيره اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاعجبه ان يسمعه اصحابه قال فكنت احدثهم في اليومين والثلاثه يقول له يا مغيره كلم الصحابه اللي سمعتم سبحان الله يعني وكان الرسول يعني ايه يريد ان يقن ما في قلوب بعض الناس من الاخبار السابقه هو حكى للرسول عليه حكى لنبي العبد الطائب لما اشتهى حكى عن اللي استفى في مصر. اذا كان سؤاله قبل اسلامه. عشان قبل, قبل الاسلام. إسلام اذا هو حجة. لا طمام. فقبل طبيعك يا مغيرة ايه اللي حصل. لا حاول اولا اخوة الله. دي تميم الداري في القضية المسيخ نفس القضية. حدثا نفسي. اه, اه خريط رابع اربعة. دا دا من يقول? ده خليفة ابن عبدالله المنقري قال. سالت محمد بن علي لماذا سماك ابوك محمدا كان في اربعه محمد في مكه سالت النبي عليه الصلاه والسلام سالت سيدنا محمد اول اسم لا لا لا في في محمد حمده. كان في اربعه خلاص لا قلت لي ابوك سماك محمد فاسمع ماذا قال قال خريت رابع أربعة من بني تميم أنا أحدهم وسفيان بن مجاشع ويزيد بن عمرو وأسامة بن مالك المهم يعني فلما قدمنا الشام نزلنا على غدير فيه شجيرات غدير ما فيه شجير وقربه دير فيه ديراني راهب متدير. متدير فأشرف علينا وقال إن هذه اللغة ما هي لأهل هذه البلاد كلمه لغة راحوا اشتاءنا حتشاء تحدثونا العربية العربية والتانين <تصفيق> هنالك بقى ايش العبرية على ارامية <تصفيق> قال نحن قوم من مضر قال من اي المضريين قلنا من خندف قال انه سوف يبعث فيكم وشيك النبي فسارعوا اليه وخذوا بحظكم منه ترسدوا فانه خاتم النبي واسمه محمد فمن صرفنا من عند بالجفنه وصلنا الى اهلنا وولد لك دراج منا ولن فسموه محمد الله اكبر تيمنا بما قال الدرج طبعا في اربعه اللي كانوا ما كان من دولة محمد دولة. محمد رأيك رأيك طبعا. طبعا. كانوا قبل كانوا قبل وادركوا وادركوا بفضل الله تعالى نعم سبحان الله هذا اليهودي هذا اليهودي الذي قال محمد اللي هو موجود في التوراة موجود بالاسم محمد. محمد. محمد محمد محمد وهنا ما قال هذا الكلام وفي الانجيل احمد سبحان الله طيب سيد خليا سيدي كمان خلي سبحان الله العظيم عن ابن تعب عن ابي ابن تعب قال لما قدم تبع المدينة تبع لك الملك ونزل بقناة بعث الى احبار يهود فقال اني مخرب هذه البلد يا لطيف. حتى لا تقوم به يهودية ويرجع الامر الى دين العرب باحد جاء يعني زي هيتها نقام طبع طبع يا قياد العديوس هذا وقال له ساموك اليهودي وهو اعلمهم واحد من يعني. ايها الملك ان هذا البلد يكون اليه مهاجر نبي من ولد اسماعيل مولده مكة اسمه احمد وهذه دار هجرته وان منزلك هذا الذي انت به يكون به من القتل والجراح امر كثير في اصحابه وفي عدوهم قال ومن يقاتله يومئذ وهو نبي كما تدعون؟ قال يسير إلى قوم فيقتتلونها هنا قال فأين قبره قال في هذه البلدة الله أكبر تبصيره كل شيء سبحان الله قال فإذا قوت لمن تكون الدائرة قال تكون له مرة وعليه مرة وبهذا المكان الذي أنت به تكون عليه ويقتل به أصحاب قتلا لم يقتلوه في موطن ثم تكون له العاقبة ثم يظهر فلا ينازعه في هذا الأمر أحد قال أصفهني قال رجل ليس بالقصير ولا بالطويل في عيني فمرة شو إن أخبرك على ال ايه صحيح طبعا لا, لا, لا أكسب عليها المصادر كثيره بهذا المنطق لأن الأحد لما يوصف في كتب السير والحقق يجد العجب يعني يركب البعير ويلبس الشملة سيفه على اعتقل لا يبالي من لاقى من اخ او ابن عم او عم حتى يظهر امره فلا تبع مالي الى هذه البلد من سبيل وما كان ليكون خرابها على يدي فخرج تبع منصرفا الى اليمن قال الله بن سلام ولم يمت تبع حتى صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات مسلم سبحان الله سبحان كل هذه الاراء وكل هذه الكلمات وهذا الوصف الدقيق تقريبا مع اختلاف الناس م. والبيئات ايضا دلاله على وحدوية مصدر التوراه في وصف النبي والتبشير به حتى حتى نصاره الشام بس الطبي صحيح التوراه الشامسه وهذا انظر ما هو ات ما زال في الجعبه يعني ما زال في في نصاط و... ننتظر بعد هذا الفصل بعد هذا الفصل سيدينا فاصل قصير ونعود كونوا معنا صفوة الصفوة شاهدين الكرام متمعين للعزاء مرحبا بحضرتكم مرة اخرى ومع المرحب وضيفينها الكريم الدعاء الاسلامي الكبير فضلت الشيخ الاستاذ الدكتور امار عبدالك مرحبا بصدر زيدنا يا شيخ عن عائسة رضي الله عنها قالت سكن يهودي بمكة يبيع بمينة تجارات طيب ما كيف يبيع في مكة يهود يبيع على طول ويبيع <تصفيق> <تصفيق> فلما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> قال في مجلس من مجالس قريش هل كان فيكم من مولود هذه الليلة هكذا من تلقاء نفسه قالوا لا نعلمه قال انظروا يا معاشر قريش احفظوا ما اقول لكم وكان اهل مكة يخافون من اليهود من اليهود اهل كتاب فيرهموا العالم كله يرهب طريق الدين يعني طريق الدين حقيقة من السطرا، آه يعني ذه ذه ذه مكترثة ذه الذين يريدون أن يسوسوا العالم الإسلامي عليهم أن يدخلوا إليهم عن طريق الدين بس يعني لا إله إلا الله نصيحة نصيحة مخلص إذا تم استحونا الدين حش الدخول عن طريق قلوب الناس في العالم العربي والإسلامي لن يكون إلا عن طريق الدين تقول له رأس مالية, تقول لي اشتراكية تقول لي مش عارف ايه لن مالية. يقول لن لن نحافظ على اوطاننا الا بالجيننا وكل متدين من وطني بصدق طبعا لان, لأن دي اي نوم بصدق احنا كانوا على الدين الصحيح دين الصفوة دين الصحيح طيب صحيح. ولد الليلة هو يقول احسن ما اقول لكم ولد الليله نبي هذه الامه احمد وبه شامه بين كتفيه فيها شعرات ولد الليله نبي هذه الامه أيوة. احمد ايوه تما هكذا ايوه ايوه وبه شامه بين كتفيه فيها شعرات فتفضع القوم من مجالسهم حدث جلل وهم يتعجبون من حديثه فلما صاروا في منازلهم سالوا سبحان الله فقيل لبعضهم ولد لعبد الله بن عبد المطلب الليلة غلام وسماه محمد واتوا اليهودية في منزله قالوا علمنا انه ولد فينا مولود قال ابعد خبري ان قبله يعني, يعني ولد متى بعد ما انا ولد ولد مجد. مجد. ولكن ولد انا قالوا قبله واسمه احمد قال فاذهبوا بنا اليه فخرجوا معه حتى دخلوا على امنا فاخرجته اليهم فرأى الشامة بظهره فغشي على اليهودي اغم عليه ثم اساق قال ما لك ويلك قال ذهبت النبوة من بني اسرائيل وخرج الكتاب من ايديهم وهذا مكتوب انه يقتلهم ويبيد احبارهم فهذا العرب بالنبوة الله الله اكبر فهذا العرب بالنبوة الله اكبر, الله أكبر. الله أكبر. الرسول صلى الله عليه وسلم ايه تسلم زمام النبوة وانتهت الرسالة في بني اسرائيل الى الابد صحيح خلاص سيدنا عيسى اخر رسول من بني اسرائيل الى بني اسرائيل هو مكتوب عندهم في التوراة هذه الفعله التي قالها الرجل اول طبعا سبحان الله الله طبعا فاجت العرب بالنبوة افرحتهم به يا معشر قريش انا والله لا سطوان بكم خطوه يخرج نبؤها من المشرق والمغرب سبحان الله الله اكبر جميل بسمع. جميل بسمع. ارجو ان الاخوه المشاهدين ومشاهدين يكونوا معي يعني كل يعني هذا الحشد على الله وعلى عليه الصلاه والسلام كله. عن ابي هريره قال صحة صحة. أتى رسول الله اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المدراس اللي هو البيت اللي فيه تعليم الدينية بتاع اليهود في المدينة في المدينة. تمام صح. بيت المدراس اسمه بيت فقال أخرجوا الي اعلمكم هذا المناظره لو تكرم جمع تمام يجي مع متمثل توا تناظر تناظر في هو خيبان تحرضها بخبت كلمة الله. <تصفيق> <تصفيق> فقالوا عبد الله ابن سورية هذا اعلمهم عالم. فخلى به رسول الله <تصفيق> <صلحة> وناشده بدينه انا سلك بالله وبالدين الذي أنت عليه وبما أنعم الله عليهم وأطعمهم من المن والسلوى وظل لهم بالغمان أتعلم أني رسول الله <تصفيق> سؤال مباشر وصريح. عجل اجابه واحد نعم وهو واحد فقال اللهم نعم الله اكبر وان القوم لا يعرفون ما اعرف اليهود وان صفتك ونعتك لمبين في التوراة ولكن حسدوك قال فما يمنعك انت قال اكره خلاف قومي عسى ان يتبعوك ويسلموا فاسلم انا مستن وما انا الا من آه, آه, اه ان غزت ابو غزيه اه وانت ابو غزيه خلاص سبحان الله وقال عمر هذا كما قال عمه ولقد علمت بان دين محمد دينا من خير اديان البريه دينا, دينا, دينا. دينا. لولا الملامه او حذار ما لوجدتني لوجتني صامحا به مدينه هذا كان سمت ما هي اللي هي القبلية والعصبية الان اسمها العوده لا سبحان الله يدين الناس كلها للقريه الواحده اترك الدين وخش على العوده اركب القطار لا ولا لا لا نكتب ان شاء الله قال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله كنت اتي اليهود عند دراستهم التوراه او من الذي درس للتوراه قال يا عسى يدعون استمع فاعجب من موافقه التوراه للقران فقالوا يا عمر ما أحد أحب إلينا منك بأنك تغشانا. اليهود يقولون. يعني ممكن الله ذلك. مجلس ما؟ قلبك يحن ولا في برده. تهوى. دهوم حسين في حد اللي يعني الصدر ظهر عند رسول عن الله. قلت إنما أجيء لأعجب من تصديق كتاب الله بعضه بعضاً. أنا هذا عجيب سبحان الله. فبين أنا عندهم إذ مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا صاحبك. على الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت انشدكم الله وما انزل عليكم من الكتاب اتعلمون انه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيدهم نشدكم الله فاخبروه ها بيستحرمكم الله فنستر قالوا انت سيدنا فاخبروه زعيم القابل يقولون انما غيرهم يقولون الكره دائما في ملا رفاضهم بارك الله وحبيب شوال كلام ابدا فقالوا اننا نعلم انه رسول الله قال فما اهلككم ان كنتم تعلمون انه رسول الله ثم لم تتبعوه قالوا ان لنا عدوا من الملائكه وسلما من الملائكه لنا ملائكه احبائنا اصدقائنا وفي ملائكه ضدنا عجيب هذا القناع طبعا عدونا جبريل وهو ملك الفظاظه والغلظه وسلمنا ميكائيل وهو ملك الرافه واللين شو القناعات قلت فاني اشهد ما يحل لجبريل ان يعادي سيدنا مكائيل معقول الكلام ده ولا منكئب ان يسالم عدو جبريل لما دخلوا من عند الله ايه اللي انت فرقت سبحان الله ثم قمت كان رسوله معدي لم يدخل فعمر بيساعده فين قال عمر المشكله ان احنا جبريل احنا اعداء لعدو ده اما متقيد طيب بما استعدوا بما استعدوا سيدنا جبريل بينزل عليهم العقاب والعذاب وكده سبحان الله مم. ثم قمت فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما ذكر عليه قال ألا أقرأتك آيات نزل علي نزلت علي قبل في عمر آيات الآن نزلت على الانترنت ناشتر موجود قال أقرأ يا رسول الله قال من كان عدو لجبريله فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يدي وهدى وبشرى للمؤمنين فقل عمر والذي بعثك بالحق ما جئت إلا لأخبرك بقول اليهود فإذا اللطيف. ما كان قص عليه القصة قط اذا اللطيف الخبير قد سبقني انا جاية رسول الله احكيه لك كانت الجماعة دول جبريل ورزل الجماعة دولي عاد جبريل و... لا من كان عدوا لله وملائكته جبريل وميكان فان الله عدو الهدان بكون لهم صفح فتاة انت اسمع الارض عن ابي سفيان بن حرب الحديث مصدره من ده هنا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم ال دارويه الطبري عن ابن حب... عن النحب بحبها الطبري في تفسيره لكن نحن من ابن بيحبها نعم ما شاء الله طيب عن ابي سفيان بن حرب قال خرجت انا واميه بن ابي الصلق تجارا الى الشام اميه كان يعني عنده كده صراع يعني شيء من التوحيد شويه وثقافه فقطع قضيه يعني شويه او سفينه لا فكنا كلما نزلنا منزلا اخرج من رحله سفرا يقراه علينا آه. فكنا كذلك حتى نزلنا بقريه من قرى النصارى فعرفوه وراوه فعرفوه واهدوا له وذهب معهم الى بيعتهم راح للايه للكنيسه ابتعتهم تمام للبيع ثم رجع في وسط النهار فطرح ثوبين واستخرج ثوبين اسودين فلبسهما زي الايه لقى سوسه ثم قال يا ابا سفيان هل لك في عالم من علماء النصارى اليه تناهى علم الكتب نساله عما بدا لك ركب لك سفيان نقول ما واحد علامه كده عارف او نتصدق قلت لا حال ظهور النبي عليه الصلاه والسلام الكلام. فمضى هو واحده وجاءنا بعد هدئة من الليل فطرح ثوبين ثم انجدنا على فراشه فالله ما نام ولا قام حتى اصبح يتقلب يتقلب عند حادث ايه طلق واصبح كئيبا حزينا ما يكلمنا ولا نكذبه فشغنا لليتين على ما به من الهم وامو شوفين سعيد ساكر. سا ما ساكرين ماذا يبخل سبحان الله فقلت له ما رايت مثل الذي رجعت به من عند صاحبك ترحك فيه ايه اللي معكر ايه فانكر دمك يعني فان قال لمنقلبي ابو شونس قال وهلك من منقلب يعني لموت اهلك للاخره للاخره قال الاخره وهلك من منقلب قال اي والله لا اموتا ولا احسبا قلت فهل انت قابض اماني قال نعم. قال على ماذا؟ قال على انك لا ان على انك لا تبعث ولا تحسب. أبو سفيان يضلله. ردي راح يسعى من الحبال من الراهب, الراهب انه في اخره وفي درة اخره وفي حساب. قال رج حبيب ما كان سمع ما سمع اول كان سمع مرة يسمع انه في اخره سبحان الله. الدين الذي كان موجود في مكة كان ماذا؟ ما كان فيه دين. بقايا في بقايا من دين ابراهيم مشوش ومختلط بالأصناف. يا لطيف. آه. ودين القبيلة لم يكن عقيدة أبدا في المرة موجودة. القبيلة همجية فضحك وقال بلا والله لا تبع ولا تحاسبنا ولا تقولنا فريق في الجنة وفريق من النار. قال هكذا الذي خبرك به الصاحبك وهذا الكلام اللي انت رحت سمعته جاي محمود عشانه. قال لا علم دس صاحبي بذلك. قلنا فكنا في ليلتنا يعجب منا ونضحك منه حتى قلنا غوطا دمشق. لعبت في دمشق شهرين. تمام؟ ثم ارتحلنا حتى نزلنا قرية من قرى النصارى فلما رأوه جاءوه واهدوا له وذهب معهم الى بيعتهم حتى جاءنا مع نصف النهار فلوثت ثوبيه الاسودين وذهب وجاء بعد هلقة البيت المهم يعني فسرنا ثم قال يا صخر حدثني عن عثبة ابن ربيعة اجتنب المحارب والمظالم بيسأل ابو سفيان بيقول له عثبة ابن ربيعه اللي هو احد أبو سفيان اسمه صخر اه يقولون بالله عد بن ابي ربيع يتجنب المحارم والمضارب عد بهذا الو... ال... ال... بتاع اللي بتاع طائف اللي التجع به انزل هذا القرآن على رجل من الخلسين عظيم قلت ايوى الله وياسر الرحن ويأمر بصلاتها قلت نعم قال وكريم الطرفين والصرعشيرة قلت نعم قال فهل تعلم قرسيا اشرف منه قلت لا قال امر وجن هو قلت لا بالبن مال كثير كم اتى له من السنين قال له ابن سبعين قال فالسن والشرف ازراع به يعني قال لا والله بل زاداه فخرا ثم اني الذي رأيت بي أنه اني جئت هذا العالم فسألته عن هذا الذي ينتظر فقال هو رجل من اهل العرب خلي بقى, بقى لبي عايزي وصف النبو على مين على عود على عود هو <تصفيق> هو بيظلم الراجل ده بيظن كريم ريد محترم الراجل فارس في الصفات بياسر الرحب يا قال له راجل من العرب من اهل بيت تحجه العرب الراهب النصران الشامي يقول لأ... أمية. اميه ان النبي الفارغ ده هيخرج من ايه من مكان في بيت تحجه العرب فقلت فينا بيت تحجه العرب حبيبن من عند هو من اخوانكم وجيرانكم من قريش من اخوانكم وجيرانكم من قريش فاصابتنا شيء ما اصابني مست اذ خرج من يدي فوز الدنيا والاخره وميه كان يأمل ان يكون م. ان يكون النبي م. برضو انا, خير. لا لا لا خير. برضو أنا خير. في الاخر وبرضه انا يا ما في اهبل واقف في الطابور منتظر سنين عشان يبقى وزير في دولة علمانية ولا تكون علمانية بيضيع دنيا وافراح يا ابني خلينا متين واحده ان يعني ومسؤولين باذن الله تعالى وكنت ارجو ان اكون انا هو قلت فصفه لي قال رجل شاب حين شاب حين شاب حين دخل في الكهوله اذا خرج عتبه خرج نعم بدء أمره أنه يتجنب المحارم والمظالم ويصل الرحم ويأمر بسرته وهو متوج كريم الطرفين متوسط في العشيرة. هو موحد. آه. الآخر قال. غير موحد. غير موحد. بس السن يمكن إنه. لا لا محر محر. لا. ثراء. أصغر ضاع. ضاعت عليه وضاعت على أمية. بحقنا الله. أكثر جنده من الملائكة. قلت وما آت ذالك؟ قال قد رجفت الشام من ظروف عيسى ثمانية رشفة. كلها فيها مصيبة وبقيت رشفة عامة فيها مصيبة يخرج محمد على أثلها الله أكبر بعد أهدا وثمن المصيبة تحفل وتحفل رشفة زي زي مثلا زبزالة أو زبزالة أو, زبزال أو كده سبحان الله فقلت هذا هو الباطن لأن بعث الله رسولا لا يأخذه إلا مسنا شريفا قال امية والذي يحلف به انه لها كذا فخرجنا حتى اذا كان بيننا وبين مكه ليلتان ادركنا راكب من خلفنا فاذا هو يقول اصابت الشام بعدكم رجفة دمر فيها اهلها واصابتهم مصائب عظيمه سلم يا رب بعد خرج ابو سفيان واميان قال في الشام حدث قال كيف ترى ابو سفيان قلت والله ما اظن صاحبك الا صادقا قدمنا مكة فانطلقت حتى جئت ارض الحبشة تاجرا فمكثت فيها خمسة اشهر ثم قدمت مكة فجاء الناس يسلمون علي وفي اخرهم محمد دمين ابو سفيان ابو سفيان كان يتاجر للناس. سيدنا محمد قال السلام من ضمن الذين يسلموا على ابو سفيان سيدنا محمد سيدنا محمد, سيدنا محمد, محمد, محمد. وهند تلاعب صبيانها هند, هند من انت عدد فسلم علي ورحب بي وسألني عن سفري ومقديمي ثم انطلق فقلت والله ان هذا الفتى العجيب ما جاءني احد من له معي بضاعة الا سألني عنها وما بلغت الا محمد ما سألني وهو ما هو باغناهم سبحان الله سلم فقط سلم فقالت هند او ما علمت بشأنه قلت لا وفزعت قالت يزعم انه رسول يزعم انه رسول الله كان كلف بالرساله قال ابو سفيان خارج ده ده. ده فلما رجع بعد بعد الرشا الذي حدثت الشيخ فذكرت قول النصارى وجم ثم قدمت الطائف فنزلت على اميه فقلت هل تذكر حديثا النصارى قال نعم قلت قد كان قد قال قال قلت محمد بن عبد الله فتصبب عرقا ان ظهر وانا حي لابدين الله في نصره عذرا قعدت من اليمن فندبت على اميه فقلت كذ كان من امر رجل ما بدغك سئنا انت من قال والله ما كنت اؤمن برسول من غير ثقين في ابدا ولم يسمى لطيف لطيف برغم كل هذه الرخصه كل هذه الـ الـ الـ الـ يعني سبحان الله العظيم فيه طبعا الكلام هذا كثير جدا لكن بقيت نقطة وهي المحدثين بسرعة لا. من هؤلاء لان برضو ده كل ده دليل صدق لجوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من غير المسلمين من غير المسلمين طيب. هرقل الروم. الروم عظيم الروم لما دردش معه وناقش ابو سفيان قال والله لو كنت عنده لغسلت عن قدمي هرقل, هرقل لا. العظمة لا يقدرها الا عظيم اما التافه ما يطلع واحد من بني جدتي يقول اصل والله ما فيش حد بالرده الحجاب اصل مش فرد والله يا مؤمن اشتغلت ساعتها ثقه اذنيه هل يحسين سبحان الله لا. انت تنظر الي يعني نؤجل المحدثين للحلقة القادمة خلاص سبحان الله أنا كنت. هذه جرعة كبيرة والله لكل الشيادة المشتدين والمستمعين ويعني حقيقة أنا من الداخل ترتعد فرائسي لكل هذه الإرهاصات التي بشرت بوجود سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في الجيل والطوران ما في يسمع واحد يهودي أو نصارى يقول أستاذ محمد مش موجود م. وولهذا جاء القرآن محبث نراهم رحمه محمد رسول الله والذين معه السجدة على الكوفة وحماء وبينهم نراهم ربكان فقال إن يرتون من الله وردوان سبحان الله نعم نعم وتحدث عن مثلي في الطوره والإنجيل نعم نعم بارك الله كما وعدنا سادة المشاهدين نعم نعم ونكمل مع فضيلاتكم هذا الموضوع بال بالحديث القديم مع المحدثين ورهاسات نبوء عندهم المحدثين من غير المسلمين. لا مش الراهسات النبوء على مش أشر. خلاص. الراهسات محدثة في فكرهم هم. آه في فكرهم. في فكرهم, فكرهم هم هم وثنائهم على رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم مسلمون. والله يكوننا نود أن نسلم لكن يبدو ما أسلموا. يعني يعني واحد زابر رسول ما يقول له الله إن العالم اليوم أحوج إلى رجل كمحمد يحل لنا مشاكل السعر صنعنا صناعنا وفن من القهوة. على الطبيب ابن ما تدخل مع خير السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مرحبا تفضل يا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مرحبا تفضل يا السلام عليكم وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل. سيدنا قدنا في المدينة المنورة وكان يقودنا أحد دعاة المسلمين وهو من أهم الدعاة في بلاد الشام وكان يحدثنا عن أهمية ومكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فقال لنا بالحرف الواحد أنتم لا تقدرون أن التراب الذي يضم جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أهم شيء في الوجود بل هو استغفر الله ربي العظيم هو أهم من العرش السؤال هنا هل يحتاج منا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الإبحاث وهو حبيب الله وتحت اي باب يمكن ان يبوح مثل هذا الكلام وصلتنا الرسالة بارك, من بارك المغالاة الله فيك المغلاة فحبناها على سطح الصدام تراب الذي يمش عليها الرسول يعني هذه مغلاة مغلاة شديدة في الحديث عن الرسول صل الله عليه وسلم والرسول يعني أعظم وأجمل من يعني من أن يقال لا فيه مثل هذا الكلام نعم وقت عشاء من أبوظبي السلام عليكم نارو. مرحبا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ممكن اكلم الدكتور مع حضرتك يا هذا من صدالي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حلاك دكتور برد عنكم يا رب وبركاته دكتور في سؤال بخصوص المسلمين اللي يدخلون الإسلام حديثا اللي المسيحيين يدخلون الإسلام حديثا لو تسمحهم يقولون نحن كنا عايشين ما نعرف عن الإسلام ما نعرف عن, عن... عن الله وعن النبي وهذا فهل المسيحيين هل يموتون بيتعذبون لأنه ما نعرفون عن الإسلام طيب حاضر واضح السؤال ولا واضح واضح ان شاء كنا منعذبين حتى نبعث رسوله وقد نكون نحن مقصرين في عرض ديننا على انفسنا اولا ثم على الاخرين ثانيا نعم السلام عليكم أه. السلام عليكم, ورحمة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته صوت التلفاز بعض الشيء. صوت أه. التلفاز, أه. التلفاز بعض الشيء. السلام عليكم مرحبا عليكم السلام نحبك في الله يا شيخنا عمر عبد الكافي وسلامنا الله. الى السيد محمد خالد الله سيد سيدنا الشيخ حديث اسال عن هي سنة مؤكدة لسيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام الصوره الكهف كل جمعه نقراها او نسمعها مثلا مم. بس نعم واشكرك نعم نعم ورد ورد هذا عن اه. رسول البيت. صبر صبر بارك بارك بارك الله صلى الله عليه وسلم شكرا جزيلا بارك الله فيكم في اليمن يا مشاهدين نحن نسعد باتصالاتكم وتواصلكم مع البرنامج لكن يعني نناقش ما ومتفضل ونتفضل بيداعي الاستاد الكبير فضلت الشيخ الدكتور دكتورة معبد كيف من إله صاغ النبوة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام في الإنجيل والتوراة حبذنا لو كانت الأسئلة تدور في هذا الفلك حتى تعم الفائدة إن شاء الله معنا لنا تصلات في آخر حاول الاتصال بنا مرة ثانية رئيس ما يتصل بنا نقف عند بعض المحدثين نعم. وما قالوه عن النبي عليه الصلاة والسلام نعم, نعم. عندك واحد زي تولستوي طولستوي أشهر شريعة محمد ستسود العالم باعتمادها على العقل والحكمة إن الإسلام الذي أمر بالجهاد تسامح مع الأديان الأخرى. هذه شخصية محمد. هذا يقول تلستوي. جميل. طبعاً نحن ده ننتظر. نطلق... تتسود في قبر الأيام. نعم. تتسود في يعني الدولة القديمة للإسلام. بالضبط. بالضبط. بالضبط. تلستوي يقول هذا في القرن القبل الماضي. هذا موجود. وسبحان الله العظيم. نعم. جوستاف لوبون يقول محمد أعظم رجل التاريخ. الحق ما شهدت به الأعداء. وارديورانت تحكية الحضارة. نعم. لأنه هو يهودي سخر، صرف يعني طح يعني، <تصفيق> ويعني يجب أن يحتاط، يعني احتاط بالكلام، لكن يعني المهم قال إذا حكمنا على العظمة في كل الناس وجدنا إن محمدا أعظم عظماء التاريخ جميل هذا طيب خلاص خلاص، ثم سكار يقول أحب محمدا دي طبعه من الرياء والتصنع يخاطب قيصره الروم واتاسره العجم فيرشدهم الى الدار الاخره سبحان الله الله انتوا قاعدين تقول دعوه خاش علينا يعني ما ما, ما لا يسقروا مبار ولا حد سبحان الله العظيم فهو يستشعر سبحان الله ان ان هؤلاء يعني يعني الدار هذا هذا هدايه لهم سبحان الله لا مارتين مكتوب يقول عن هو النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي الفيلسوف المحارب الشجاع لانه هو شاعر <تصفيق> النبي الفيلسوف المحارب الشجاع المشرع في كل مقاييس العظمه انني اود ان اتساءل هل هناك اعظم من محمد لا والله لا <تصفيق> الـ الـ الـ هذا الحكم من لاهما سنتين للرسول صل الله عليه وسلم يعني يعكس الثقافة الفرنسية كلها بأن هنالك عقول مفكرة تليير دراية التاريخ ومن أحفادهم ما زالوا موجودين ونصل تبادل على هؤلاء طبعا لا لا لا نقطع الصلاة إن شاء الله العظماء مئة أولهم محمد رسم يقول في المقدمة إن اختيار محمد الأول في هذه الشخصيات من قائل اللي هو مايك هابت على العظماء لا ما نرى كتابنا أن قد يدهش البعض او القراء لكن نفهم الرسول محمد صلى الله عليه <تصفيق> وسلم الرجل الوحيد الذي نجح اعلى نجاح في الدين والدنيا جميل, جميل. <تصفيق> التخير ما نفصل عن الدنيا ولكن ربط الناس بالاخر يعني ما ضاعت الدنيا مهتم غاند يقول بعد انتهاء من الجزء الثاني من قراءتي عن حياة محمد صلى الله عليه وسلم أريد التعرف أكثر على حياته العظيمة فله الحق أن يحبه ملايين البشر يعني ده طبعا يعني لمحه سريعة عن هؤلاء الكبار حبيب. الذين حبيب. لهم بصمات في التاريخ في الأدب وفي الشعر وفي الحكم وحقة الأمر يعني هذا كلام الغير نحن بهذه الطوطة نريد أن ندخل بعد ذلك على يعني مولده صلى الله عليه وسلم ونشأته صلى الله عليه وسلم ثم بعثته فارى يعني ارى ان هذه الحلقات الماضيه وهذه الحلقه توطئه لما نحن داخلون عليه ان شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى شكراً لصدراتكم على, على هذا التجوال والتطواف في الهسات النبوة في الانديل والتوراة وإن كان القرآن الكريم قال هذا صراحة في آياته الكريمات بأن الرسول عليه الصلاة والسلام مذكور وموجود عندهم وهم يعرفونه أنا بس حبيت أوضح لأولادي وبناتي في البيوت أن ماذا يقول الغير عنه حتى عندما نتناقش لأن عالم فتح على بعضه البعض فلا يستطيع أحد أن ينكر منهم زرة ولا حرفا ولا شيء هذا الكلام ربما جئنا به من يعني من عدة تصادف كبيره كثيره ما اردنا ان نوجزه امام ابنائنا المشاهدين والمشاهدات يعني لتعم الفائده باذن الله تبارك وتعالى هل نحن مطالبون باثبات هذا الكلام في حوارنا مع الاخر لا ام نكتفي بالقران الكريم لا لا لا وفقط لا لا أصل آخر لا -ال -ال -ال الاخر لا يؤمن بالقران فالاخر يحتاج الى ال العقل يعني احد ال المسلمين دخل عند هرقل فرى عنده 10 من التراديد فواحد من التراديد عايز يسخر كاردينال عايز من الرجل المسلم ما هي قصه زاويه نبيكم هذه التي ذكرها القران وكانت متهمه بارتكاب الفاحشه المسلم قال له ان القرآن ذكر امرأتين. امرأة كانت بلا ولد وامرأة كانت دها ولد. وكلتاهما براءهما القرآن. عائشة ومريم. من تريد الحديث عنهما? جميل. تقوله من رجل. طبعا. <تصفيق> المنطق يا يخفر. الحوار حيح. مع الاخر لابد بهذا المنطق. مم. انت عايز تسأل عن من? عائشة برئت ومريم برئت. انت عايز من? وانت ترى مريم واحنا بحبك عفوا لله سبحان الله فشوف واحده ما هو سبحان الله يعني قال له في واحده اللي هو ولد ضرب له على الوتر بأدب وكل الغنم بادب وقرئ للمراه المراتين القران برئه من القران بالله عليك انت عايز اقص لك عن من لكن نقا قاعده فضلت اشير ان الذي يتحاور مع الاخر لا بد ان تكون في موصصات وصفات محددة مثلا ليس مطلوب مني كمحمد خالد مثلا انا اتحاور مع الاخر لا يعني علماء افداد لهم الموصيب عليش اكسي هذا الموصيب علي ان الناس يتصل بي والان الناس يتصل بي ايه والان الناس يتصل بي سؤال في الفقه فبصراحة ما عملكي ذات طيب انت تسأل ليه لان <تصفيق> <بأني أهل الله. تصفيق> انا ابن يا فلت اهرب انا لو سؤال اهرب من الاجابة طيب انت تسوش الاجباء وانت اهل سؤال وهدول لك ولازم الشيخ نديا رأي في المسألة. <تصفيق> رأي زيع أو الرأي عندنا. الرأي عندنا. آه. كانوا الرأي الحامد السقرازي يقول يقولون هذا عندنا غير جائز. ومن أنتم حتى يكون لكم عنده <تصحيح> <تصحة> سبحان الله. ورغمما زادني حبا لنفسي أنني ضيعون لكل امرئ رئي غير صائدي وأنني شقيم بالآمل ولا ترى شقيا بهم إلا كريم الشمئيل. وكل من لا خاء مقصرا يعيب على أهل مرؤاة هذا الشمئيل. أقولها للصلاة صحيح أقولها للصلاة صحيح نأخذ هذا للصلاة تفأخذ الصبح السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أتكلم الشيخ؟ مع حضرتك نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال حضرتك؟ بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله. عن الإمام ان شاء الله. الله. عليك. بس في برنامج الوعد الحق. من سنتين طلعتهم ذكرت فيه وصف الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان مهاجرا من مكة الى المدينة الوصف لوصفته العربية. نعم. ومع بعض. أيوة مع بعض بالضبط. ممكن توصفنا هو مرة ثانية؟ حسنا لما لما نأتي إذا يعني ممكن نعيد هذا الوصف مرة اخرى سبحان الله صحبت. رب العالمين. سؤال ثاني لو سمحت بس سمح بسرعة. بالنسبة لموضوع برنامج الواد الحق. في بعد حوالي 15-14 حلقة عم نحاول نجيبه بعد هلا ما نزلت على السوق إذا ممكن تسرعون نتيها أو تشوفونها يا جماعة إن شاء الله حاضر بجد يا تعب خالد إن شاء الله اتصلت يا أخي آخر أخ مختار السلام عليكم عليكم صورتك لو سمحت يا أخي جذفنا آخر على هذا البرنامج طيب طبعاً استاذ محمد والاستاذ عمرو الطفل الأخير على هذا البرنامج الاستاذ بس رأسي الفرق بين الأماج اللي بينزلت أصلاً وال اول نجي واحد نزل على سيدنا عيسى عليه السلام وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم والخمس الأرض الناجيل اللي نزل بعد كذا محرفة على سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم كيف نعم كيف على سيدنا صلى الله عليه وسلم يعني صلى نجي نزل على سيدنا عيسى النبي صلى الله عليه وسلم ال ال على لا النفصل يعني كما لا شفاك الله يا. بس يا جزاك الله خير على سيدنا على عيسى عليه وعلى ربنا افضل الصلاه والسلام برافو نعم ممكن الفرق ده بين ال المحرفة هل هي متشابهة وهل التوراة محرفة مثل الانجيل وهل فرق بينهما كثير يعني او في بعض فيها في بعض اللي في مثلا عبادات معينة او عقاب معينة او تحريف والتزوير اصلا كان اصلا يخص النبي صلى الله عليه وسلم احمد اللي رب يعني في معك طيب طيب تحرف ولا تزور ولا تطولها يد ولا تطيع انسان ان يزيد طيب او ينقص طيب او يزيد طيب او يحدث طيب اننا طيب نزلنا الذكر طيب له لحافظون طيب عند هذا الامر واترك بخية الأمور يا ابن الخطاب ما هذا قال ورقت من الثورات يا رسول الله قال أتتهوكون فيها ابن الخطاب إني قد جئتكم بها بيضاء نقية والذي بعثني بالحق بعثني بالحق لو كان أخي موسى أو عيسى حيا ما واسعهما إلا أن يستبع عنه يعني كده لا تجرب بلك بالمسألة بارك الله فيكم يعني دعاء نختتم به من صدرتكم هذه الحلقة يشفي كل مرضى المسلمين للتفالات كثيرة جاءت لي بدعوه من فضلاتكم ودعوه من احمد دعمر عبد الكافي شخصيا لأناس في الانعاش بشار الله المستفيدين. ما الله. السلام يا رب. سبحانك الله وبحمده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا رسول الله. اللهم اجعلنا من مشاهدين مشاهد جميعاً جمعنا جمع المرحومة. وتفارقاً بعده تفرق المرحوم. لا تجعل بيننا شقياً ولا محروماً. آمين. لا تدع في هذه الليلات العظيمة ذمراً إلا غفر. ولا مريضاً إلا شفيت. ولا عسيراً إلا سر. ولا كرباً إلا أزهقت. ولا هملاً إلا قضيت. ولا ديناً إلا قضيت. ولا ضالاً إلا هديت. ولا ميئتاً إلا رحمتك. ولا مسافرا إلى غار من عالم الآري إلا, إلا وخلدتك. اللهم أرزق بناتنا بالزوجات الصالحين وأبنائنا بالزوجات الصالحات واطرد عنهم شياطين الإنس والجن. أيام. اللهم وافق ولا تأمودنا لما تحب وترضى وعينهم ببطانة الخير يا رب العالمين التي تحصهم على الخير وتحضهم عليه يا أرحم الراحمين. أيام. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها أيام. وخير أيامنا يوم أن الطاف. اللهم أبق دماء إخواننا في فلسطين وارق أخو إخوة دماء إخواننا في العراق واعيد إلى العراق. العراقيين عراقهم يا رب العالمين وامن بلاد المسلمين من كل فروه وسوء وتم دامينك بخاتمة السعادة إسماعيل أثر الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب, رب, رب, رب تسليما كثيرا بارك الله فضلاتكم فضلاتكم بارك بارك في الحلقة الخدمية شكرًا لك ربي شكرًا لك ربي شكرًا لك ربي شكرًا لك ربي شكرًا لك ربي شكرًا لك ربي شكرًا لك ربي شكرًا لك ربي شكرًا لك ربي شكرًا لك